وحمل رسالته والشقاء بمخالفته إذا هذه السورة الكريمة محورها العام الذي تدور عليه ويجمع بين موضوعاتها هو رعاية الله للمختارين لحمل الدعوة من الرسل وأتباعهم والرفق بالمدعوين والعناء بهم والمتتبع لهذه السورة يجد في تناياها عبارات وإشارات تبين مدى عناية الله تعالى بالرسل وأتباعهم من المؤمنين وبالمدعوين من غير المؤمنين والذلك الإنسان تمر عليه شدائد في دعوته إلى الله تعالى وتمر عليه محن في حياته فيستذكر في قول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ليعلم العبد أن سعادته بقراءة القرآن واتباعه والسير في نصرته طه تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة إذا افتتحت هذه السورة بحرفين من حروف الهجاء أعقبهما ذكر القرآن الكريم كما هو الشأن في السور التي بدات بحروف الهجاء وذلك بيانا لإعجاز القرآن وإطباتا بأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون فيها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك يا الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك هذه الآية الكريمة فيها ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية بأن الله لم يرد من إرساله وإن القرآن عليه أن يشقى بذلك بفرض التأسف عليهم وعلى كفرهم والتحسر على أيؤمنه وربنا قال للنبي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لكن الذي نستفيده حتى نطبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على هداية الناس فينبغي على المؤمن أن يبذل جهده في هداية العباد إلى الله تعالى إلا تذكرة لمن يخشى ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله لخشيته إذا القرآن ذكر ويستذكر فيه الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول لابي موسى الأشعري اقرأ علينا القرآن ذكرنا أمر ربنا ذكرنا أمر ربنا تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلا نزله الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم إذا القرآن كتاب عظيم أنزله الله تعالى العظيم الذي خلق السماوات والأرض ولذلك هذه المخلوقات العظيمة ننظر إليها لنستذكر قدرة الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن على وارتفع على العرش علو يليق بجلاله سبحانه وتعالى إذا ربنا يقول الرحمن على العرش استوى ولذلك يجب الإيمان بأن سبحانه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله على كيفية لا نعقلها بل نجهلها وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا بل نسكت ونقف كما وقف السلف ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون ولما وسعهم إقراره وإمراره واستكوت عنه ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولذلك قال الإمام أحمد نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد إذا ربنا جلاله عرف بنفسه بذكر صفات الكمال والجلال والعظمة ليزداد المؤمن اطمئنانا وأنسا به سبحانه وتعالى لأنه متعلق بالله الرحمن الذي على العرش استوى الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الذي له الأسماء الحسنى فربنا جل جلاله خلق السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له سبحانه وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات خلقا وملكا وتدبيرا فهو خالقها وهو الذي يدبر أمرها وهو الذي يملكها سبحانه وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وإن تعلن أيها الرسول القول أو تخفيه فانه سبحانه يعلم ذلك كله فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر مثل خواطر النفس ولا يخفى عليه شيء من ذلك وهذا يعلم السر واخفى دليل على احاطه علمه بخفايا الذات الإنسانية ليرتدع المرء عن ارتكاب المعاصي الخفيه وليكون دواما على حذر ويقظه ولأجل أن يكون على دوام المراقبه لله ليزداد أنسا بقربه من ربه سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا معبود بحق غيره له وحده الأسماء البالغة في الكمال في الحسن وهل اتاك حديث موسى ولقد جاءك ايها الرسول خبر موسى ابن عمران إذ رأى ناراً فقال لأهلهم كثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى حين عاين في سفره ناراً فقال لأهله أقيم في مكانكم هذا إني أبصرت ناراً لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة أو أجد من يهديني إلى الطريق وتاملوا أن الإنسان إذا أحسن لأهل بيته فإن الله يحسن إليه فلما أتاه أنوذي يا موسى فلما جاء النار ناداه الله سبحانه بقوله يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا ربك فانزعنا عليك استعدادا لمناجاتي إنك بالوادي المطهر طوى من فوائد الآيات ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفس في العبادة وإذاقتها المشقة الفادحة وإنما هو كتاب تذكرة ينتفع به الذين يخشون ربهم قرن الله بين الخلق والأمر فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة على الزوج واجب إنفاقه على الأهل المرأة من غذاء من غذاء وكساء ومسجن ووسائل تدفئة وقت البرد نسأل الله نبارك لنا ولأهلينا ولأمة الإسلام أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته